فجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فَذَكِّرِ النَّفَعَةِ الذِّكْرَى سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَخْشَى وَيَتَجَنَّبُهَ لَشْخَى الَّذِي يَصْطَى النَّارَ الْكُبْرَى ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تنثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف في إبراهيم وموسى